لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غُلْف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا وَبِنِّئُهُمْ فِرْيَهُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۖ تَبِذُلٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ وَبِصَدِّ مَن عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَآخَذِيهِمُ الرِّبَا وَقَطَنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَعدَدنا للِكافِرينَ مِنهُ عذاَابًا أَلِمَا لكن الراسِخونَ فِي العلمِ مِنهُم وَالمُؤمنِنونَ يُؤمنِونَ بِمَا أُنزِلَ إلَكَ وَم أُنزِلَ مِن قَبِلِك وَْمُقمين الصَّلا والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك اولئك سناتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعديه واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زمورا وَرسلَم قَدَقَ صَصْنَهُم عَلَيْكَ مِنْ قَضِلُ وَرسُ لَم نلَقُصُصهُم عَلَك وَكََّمَ اللهَّهُ مسَاتَكْ لمَا رُسُلَُّ بَشِرينَ وَمُم ذِرينَ لِأََّ لألا, لِأَلَّا يَكُونَ لَِّا سِعَى اللهَّهِ حُجَّةم بعَدَ الرُوسُ وَكَانَ اللهَّهُ عزيزًا حَكمَا لكن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَل إلَكَ أَزَلَهُ بِعِلْمِ وَْمَلائِكَةُ يَشْهَدون وَكَفَابِلههِ شَيد إ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 فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا فَرِيعًا فَيَذُوقُونَ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا, وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا, فلها نِصْفُ مَا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إثوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امموا بالعقود أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ ولا الشهر الحرام ولا الهدي وَلَا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم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 ُدْنِ مَ تعللَْكُ مُمَيتَة والدم وَلحم الْ الخزير وَمااءُهَِّإِغَيير اللهِبهِهِ وَمُنْ خَانقَ وَْمُن خَانقَة والمَوقُذَة والمُتَّية وَأَنَّ طَيِّحَتَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلًا نُصِبَ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَذْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ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 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قضى لكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدان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 مِ الغائِطِ أَلَ مَسُْمِّسَأَفَلَمْ تَجدوا فَلَمْ تَجد مَا أَم فَتَََّمُ صَعيدًا طَعبًا فَسَح فَمْسَح بوجوهِكُم وَأَيدكُم مِنْ مَا يريد اللهَّم لَجَعل عَلَيكُم مِنْ حََج وَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآلُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسقوا اذ هم قوم ان يبسقوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وعذرتموهم واقرضتم الله طردا حسنا لا اكفرا عنكم لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فَمَنْكَ فَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدَب سَو السَّبيل فَبِمَا نَقَضهِمِّ ثَاقَهُم لَعََّاهُ وَجَعَلنَا قُلوبَهُم قاسِيَ يُحَلْنفُونَ الْكَلِمَ عََّ وَاضِعهِ وَلََسُ حَظَّ وَنَسُ حَظَّم مَِّا ذُكِروبِهِ وَإِنْ تَرَاجَلُوا تَبْتَلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو مِنَ كثير قد جاءكم من الله نور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 يبين لكم على فترة من أَن أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 وَإِنا لََّدَخُلَهَا حتىََّ يَخُرجُ مِنهَا فَإ يَخُجُ مِنهَا فَإ يَخُجُ مِنهَا فَإِنَّ دَخِلُون وَلَ رَجُناانِ مِنَ الَّينَ يَخَافُونَ أَن عَمَ اللهَّ عَلَيْهِ مَدُخُلُ عَلَيمُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا اَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَاصْطَفِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَإِذْ لَعَلَّهُمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبُوا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ثَُّ إِ كَفًا مِنهُم بَعدَ ذَِكَ فِي الأغض لَ مُسرفون إِ مَ جَزَاءَُّذينَ يُحَبونَ اللهَّه وَرَسُ لَهُ وَيَسعونَ فِيأَرضِ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ أَوْ تُقَطَّعَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَذِبُ مَن يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 لَتَوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشووا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وَكَتَبَنَا عَلَيهِم فِيهَا أَ نَفْسَ بِ النَّفْسِ وَالعَْنَ بِالعَينِ وَْأَمفَ بِالْأَمْاف وَْأَمفَ بِالْأَم ف وَالْأُذُونَ بِالْأُذُن والالسَِّ بِالسِِّ وَالجُرُوحاقِصَاص فمَنْ تَصَدَّقَ ب فَهُو كَفَّارَةُ الَّ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 وَ تَخِدَةَ وَلَ لبِلوكُمْ وَلَ لَبلِلوكُم في مَا آتَكُم فَتَبقُ الخرَط إِى اللهَّ مَجِعكُمْ جَمعًا فَيونَبّعُكم بِمَاكُ تُم فيِيهِ وَأَنزِلْ حُكْمًا بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والمصر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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وَيُؤْتُونَ يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن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 مَل عَنَ اللهَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعللَ مِنهُمُ القَِدَةَ وَالْخنازير وَابَدَ الطَّغوط أُلئكَ شَغُم م كانََ وَأَبَلعَنسَ وَاءِ السَّبيل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 لِلَّذِينَ هُمْ دَسُوقٌ تانٌ فِقٌ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيرٌ مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ضَيَاناً وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يوم كُ مَا أَوْ قَدونَارَ للِلحَر بِأَطُ فَأَهَ اللَّ وَيَسَعونَ فِي الأرض فَسَادَ وَلَّهُ لَا يحِبُّ المُفسِدينِين وَلَو أنَّ أَهْلَكِتابابِ آممَنُوا وَدَّقَوْلَ كَفَّرنَا عَنْهُم سَئاتم وَلَأَدَخَلناهُم ولا ادخلنهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم وما انزل إليكم من ربكم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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ ضَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ضَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ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 لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَأَلَّا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَالَمَسِيحُ ما بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِي الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُذِكِّرُ أَن لَّا يُؤْمِنُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يا إِذَا بِلاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ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 رَاكِثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون